قلنا سادقاً أن مشكلة أبي بكر وعمر مشكلة خطيئة هم وراء ما وقّيه الأمة وهم وراء العمى عن الحل حليث طامّة طامّة هذا